ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فنستأنف بحول الله تعالى وتوفيقه وقوته اليوم درسنا في كتاب المواريث ولازلت أقول يا طلبة العلم إن درسنا هذا يصدق عليه ما قال القائل العربي القديم على قدر أهل العزم تأتي العزائم وعلى قدر أهل الكرم تأتي الكرائم ولعلم الزاق ما أقول فيه هذه المسألة التي معنا اليوم الا وهي مسألة توريس أولي الارحام فهذه المسألة وإن كانت مسألة نادره ووجودها نادر ولكن هذه المسألة فيها نزاع قوي وأدلة الفريقين المورث وغير المورث على شيء من التكافؤ وأنا أقدم بهذا لتتهيأ أسمعكم وتنشط عقولكم أقول لمسألة فقهية أو لمباراه فقهية لو صدق التعبير أو لو قلت لمعركة فقهية فهذا التعبير أولى من سابقه لو صدق كذلك لأن المسألة التي معنا هي مسألة كما قلت مسألة نزاع وفيها من الاشكالات ما يتعين رده من الجانبين واضح فانشطوا لهذه المسألة ولا تتعجلوها بارك الله فيكم فنقول الآية الكم الرابعة من آيات التوريث طبعا هذا الفصل الذي معنى او الباب الذي معنا هو باب في ماذا في أدلة الكتاب والسنة أو في آيات في الآيات والأحاديث العمدة في باب ماذا التوريث ونحن اليوم مع مسألة وهي مسألة ماذا أو مع الايه الرابعه التي يقول فيها رب العالمين والو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله والو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله الايه قلت وهي الايه الرابعه العمده في باب الفرائد، ووجد دلالة منها أن الآية بإجماعي بإجماع أهلي التفسير وأسباب النزول ناسخة ناسخة. لما كان قبل من توارث من توارث المسلمين بماذا؟ بالولاء والنصرة كما في توارث من المهاجرين والأنصار وفي قوله أُلُلَ الأَرْحَام دلاله على توريث الرحم لان قوله اولي الارحام هم الاقارب مطلقا لان الرحم هي علاقه القرابه وعند وعند علماء الفروض اول الارحام هم من لا يرثون فرضا ولا ماذا ولا عصبة وفي توريثهم خلاف على مذهبين في توريث اول الارحام خلاف على مذهبين المذهب الاول يرثون ولكن على شرط مجمع عليه الا وهو عدم أصحاب الفروض إلا ماذا إلا من الزوجين لأن هذه المسألة لها أصل سابق عارفين ان الميراث إذا فضل يترد الفضل على من على أهل الفروض يعني لو ورثنا الأب مثلا واضح لا دعنا الأب لأن الأب يرث فرضا وتعصيبا يعني لو ورثنا رجلا لأخا لأختيني والأختانية رسان ماذا ترساني الـ باقي ماذا نفعل فيه إذا عدمنا وجود عصب لهذا الرجل الذي ترسه أختاه فيرد السلس الباقي على من على أختيه يبدأ اسمه إيه الرد على أصحاب ماذا على أصحاب الفروض واضح الرد على أصحاب من الفروض لكن لا يرد على الزوجين يعني لو رجل مات عن زوجة فقط وهذه الزوجة ورسة الربع صحيح أو ماتت امرأة عن زوج ورث النصف باقي نصف وهذه المرأة لا عصبة لها ماذا نفعل في النصف الباقي لا يرد على من على الزوج إنما الرد على من سوى من الزوجين من أصحاب من أصحاب الفروض واضح يبقى لا رد على من على الزوجين ما هذه مسألة ستاتي معنا لكن هو غير معلومة العلة غير معلومة العلة واضح يبقى نقول أولا عدم وجود أصحاب فرود لتوريس الرحم واثنين عدم وجود عصبة مطلقا وزاد بعض المالكية شرطا وهو عدم وجود بيت مال للمسلمين وجور السلطان هذا قول لبعض المالكية بمعنى أنه يرث أصحاب أو يرث الرحم أو أرحام الرجل إذا لا يوجد بيت مال لمن لكن إذا وجد بيت المال فعلى قول بعض المالكية إن بيت المال يستأسر بالتركة وعند عدم ماذا عدل السلطان واضح قلت وخص وخص بعض أهل العلم الخالدون غيره وهو قول في مذهب أحمد وقال به من المتاخرين علامة الشنقيطي يبقى العلامه الشنقيطي قلب التوريس ولكن قصر التوريس على من على الخال هو واحده الراحم الذي يرس الخال وأما من سوى ذلك من الارحام لا يرسون يبقى إذن خلصنا إلى قول التوريس بأنه اولا مشروط بعدم وجود عصبة أو ماذا أو فروض ومشروط عند بعض المالكيه بعدم وجود بيت مال أو جور السلطان وعند بعض أهل العلم وهو قول في مذهب أحمد ورواية أو استغفر الله قول في مذهب أحمد وقول العلام الشنقيطي بأن الأرحام يرثون الخال بأن الخال فقط من الأرحام أن الأرحام لا يرثون إلا من إلا الخال واضح؟ قلت وقال به من الصحابة رضي الله عنهم عمر في أحد قوليه وعلي وابن مسعود وعزاه بعض عزاه بعض إمة العلم لابن عباس ومعاذ لكن أنا لم أقف لم أقف على قول ابن عباس بالتوريس ولا على قول من؟ معاذ اما من وقفت عليه ممن قالوا بالتوريس من الصحابه فهم عمر وله قصه شهيره ستاتي وعلي وماذا وابن مسعود بل في قول ابن مسعود من التفصيل تفصيل في مسألة توريث ذوي الارحام لان اذا قلنا بتوريث ذوي الارحام حتبقى مشكله عندنا صحيح وهي كيفيه ماذا التوريس لأننا لا نجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصبة واضح فكيف يرسون إذن خاصة والرحم كما نعلم جميعا ليس سواء فلا يمكن أن نسوي بين الخال وبين من وبين ابن ماذا ابن الخال صحيح فالخال أقرب ولا نسوي بين الخالة وبنت ماذا وبنت الخالة فهل في الأرحام حجب من أن الخالة تحجب بنت الخالة ومن أن الخال يحجب ابن الخال أم أنه ليس في الأرحام من حجب فهنا تبقى مشكلة من جهه كيفيه التوريس فابن مسعود رضي الله عنه عنه لما ورث الأرحام فإنما ورثهم على طريقة تسمى التنزيل تسمى ماذا التنزيل يعني التنزيل أنزل الخال منزلة من الأم فجعلها ترس فرض من فرض الأم وتعامل معاملة من الأم هذه طريق اسمها التنزيل فينظر إلى الواسطة التي يدلي بها إلى الميت ثم يحجب الإيه الواسطة وينزل الرحم مكان الإيه يعني الخال واسطته للميت مين يوم الأم يحذف الأم ويستغفر الله الخالة من الأم في الأم ويصعد الخال مكان من مكان الأم وهكذا واضح كما سيأتي فنقول هذا في قول عبد الله بن مسعود وعلي رضي الله عنهما فهؤلاء من من قالوا بتوريس جو الأرحام من الصحابة رضي الله عنهم وإلى الأدلة يا طلبة العلم اما الدليل الاول فهي ايه ايه الباب التي معنا واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ووجه الدلاله منها لما كانت الايه ناسخه لما كانت الايه ناسخه لتوريث لتوريث للتوريث بالولاء إلى التوريث بالرحم والرحم يشمل الأقارب عموما إلا أنه يصدق على من ليس ماذا عصبة أكثر يعني أنت لما تقول انا أصل أرحامي تقصد أولاد العم وأولاد العم عصبة فهي تطلق على الأقارب مطلقا واضح لكن نقول غير أن الرحم أيضا لو أن عند الإطلاق تطلق على الأقارب لكن عند التقييد يخص بها من من ليسوا عصبة كما تقول والخال لا يكون وليا في النكاح لأنه رحم وليس ماذا عصابة؟ فقالوا إن الايه فيها دلالة لأنها نسخت آيات التوريس أو نسخت ما كان بالتوريس بالهجرة وماذا والإسلام؟ فلما نسخ التوريس بالهجرة والإسلام أصبح التوريس بماذا؟ بعلاقة الرحم. فورس الأرحام وقوله تعالى أولو الأرحام يشمل ماذا يشمل العصبة والفروض بل والأقارب جميعا واضح يا طلبة العلم يبقى هذا الدليل الأول قلت غير أنه مشكل بما يأتي الأول أن الرحم لفظ ماذا ها؟ مجمل يشمل الأقارب أو يعم الأقارب أو القرابة والمجمل يحمل على المفصل فيكون المقصود بالقرابة هنا من أصحاب الفروض والعصبة كما فصلت آيات سورة النساء يبقى هذا أول اشكال على هذا الدليل أن قوله أولو الأرحم هذا مجمل يشمل العصبه والفرود والأقارب عموما والمجمل يحمل على ماذا على المفصل والمفصل هي آيات التوريس أو آيات الميراث في سورة ماذا النساء وغيرها من السور فقد فصلت واضح فيكون دلالة الآية مجملة ثانيا أن الآية محتملة من قوله تعالى أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فقد تحمل الولايه هنا على معنى غير ها؟ غير الإرث كمثل ماذا الوصية أو النصر إذا نقول أولى بالوصية من من من غيرهم بقرينة آية البقرة بقرينة آية البقرة ان ترك خيرا ها الوصية للوالدين والاقربين يبقى قوله أولى ببعض مش معناه أولى ببعض توريسة إنما يحمل أولى ببعض ماذا وصية فإذا أراد أحدكم أن يوصي فليجعل وصيته لمن لأرحامه فإنهم أولى من الاباعد صحيح فتكون الآية فيها دلالة للحس على ماذا على الوصية على ماذا على الوصية دون التوريس بقرينة آية البقرة للوالدين والأقربين سالسا ويمكن أن يقال بأن الآية محتملة من حيث أنها نسخت أو أن الآية نسخت بآيات المواريس أو بآيات المواريس في سورة النساء، وهذا له أصل في التدريج أو في التدرج التشريعي. يبقى نقول لو سلمنا بأنها ورثة، هنقول إن هذه كانت مرحلة وسطى في التوريث، هي توريث الأقارب عموماً. ثم نسخت بآيات التوريس التي في سورة النساء صحيح ولكن يلزم على هذا أن تقول أن سورة النساء تأخر نزولها عن سورتي له الأحزاب والأمفال ومعروف أن الأحزاب نزلت في السنة الكم ما بين الرابعة والسادسة على خلاف والأشهر أنها نزلت فين في الخامسة صحيح والنساء تأخر ماذا نزولها والأمفال نزلت قبل ذلك لأن الأمفال كما نعلم فيها ذكر غزوة ها غزوة بدر وغزوة بدر تقدمت في السنة الثانية فهذا القول قوي من حيث أن سورة النساء تأخرت تمام فالقول بالنسخ هنا قول في شيء من ماذا من القوة ان إني التوريس كان أولا بالهجرة والإسلام كان في الجاهلية بالولاء والنصره يعني في واحد يقول للواحد أنا انصرك وأنت تنصرني عند إذن هذا الحلف يوجب بينهما ماذا توارس ثم نسخ هذا فأصبح التوريز بالإسلام والهجرة لما هاجر المؤمنون إلى المدينة وحصل إيه؟ تآخي ما بين المهاجرين والأنصار حصل بينهما من في التآخيم من الهجرة من التوارث ثم نسخ هذا بماذا بآية, أنس... بآية الأنفال والأحزاب وأولو الأرحام بعضهم اولى به فنسخت التوريس بالإسلام والهجره إلى التوريس بماذا بالقرابة وأولو الأرحام بعضهم بيه. ولكن بالقرابة ماذا عموما بعموم القرابة سواء كانوا عصبة كانوا رحما كانوا ثم جاءت آيات سورة النساء فنسخت صحيح ايتي الأمفال والأحزاب إلى التوريس على شروط منها الفروض ثم ماذا؟ ثم العصبة ثم أبينت وفصلت ما يكون من الحجب ما يكون من الحرمان ما يكون من حجب النقصان ما يكون من الأنصبة والمقادير ما يكون من هذه الشروط وأقول بأنه فعلا آيات, آيات النساء يعني القول بأنها نسخت ايتي الأمفال والأحزاب هذا القول فيه قوة قلت يقوي هذا أن في آيات النساء من المقادير والأنصبة وتفصيلات التوريس مما يقوي القول بالنسخ فضلا عن كونها متأخرا نزولا عن آية ماذا الأنفال والأحزاب رابعا ويشكل على التوريس بهذه الآية أنه ليس فيها ذكر أنصبة ولا مقادير ولا شروط وهذا مما يضعف القول لأن باب التوريس الاجتهاد فيه ماذا نادر قاصر والأصل فيه التوقيف إذا الدليل الاول نحن اشكلنا عليه بماذا بأربعة إشكالات وجهنا الآية من حيث المعنى فقلنا ممكن تحتمل المعنى بأن أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض يعني أولى بالوصية بالنصرة وجهنا الآية بأنها مجملة والمقصود بقوله أولي الأرحام هم من أصحاب العصبة والفروض الذين ذكروا في آيات سورة لأن قوله قول الأرحام يعم القرابته جميعا فكانت الآية فيها إطلاق وهذا الإطلاق قيده فين في آيات النساء وآيات المواريس ثالثا قلنا بأن الآية منسوخة صحيح وإن كانت ناسخة من جهة إلا أنها نسخت من من جهة أخرى بآيات سورة وقوي عندنا القول بالنسخ من جهتين من ماذا ان سورة النساء تأخرت عن الأنفال والأحزاب وأنه في سورة النساء من المقادير والأنصبة وكذا ما ليس فيه سورتي الأحزاب والأنفال لأنه لو كان توريسا للرحم لأبان ما يرث الخال ما ترس العم ما ما ما إلى آخره الإشكال الرابع الذي أشكلنا على الآية ولزيل الكلام عن الآية السابقة بأن لو سلمنا لكم بها, بها دليلا على مشروعية التوريس قلنا طب وكيف؟ أين المقادير والأنصبة وأين شروط التوريس فإن لا نجد ذلك في هذه الآية واضح وهذا مما يقوي أو مما يضعف الدلالة بها على مشروعية توريز والأرحام طيب الآن نحن ما بين أمرين فانظروا أمركم هل نجيب على هذه الإشكالات الأربعة ونتعامل معها ولا ننتقل إلى الدليل الثاني وفي نهاية المسألة يكون الكلام مجملا وكاملا حول مسألة الليه حول الترجيح ها من هم على المذهب الاول نجيب يرفعون ايديهم هم من هم على المذهب الثاني يرفعون ايديهم ان نؤجل الجواب في ناس لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء لا هذا ما يصلح درسنا بارك الله فيكم لتعلموا ليس درسا لليل المشاهده والنظر وإنما هو للمشاركة والحضور فلذين على المذهب الثاني هم أكثر من أن نؤجل الجواب واضح وأنا أقول بأن هذا اولى عندي لسبب لأن الأدلة سوف تتشابك مع بعضها واضح ويشد بعضها بعضا فلا تتعجل الجواب إنما نحن على طريقة الفرش الأول والبسط ثم بعد ذلك نوجه الدليل الثاني عندهم وهو قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وهذه الآية في معرض الحديث عن ماذا عن احكام الارث فصار معنى قوله تعالى نصيب يعني من الارث بدلاله خاتمة الايه ناقلت خاتمه الايه نصيبا ايش مفروضا وقوله الاقربون يشمل زوما الأرحام لأنهم أقارب طيب هذا الدليل الثاني صحيح ولكنه مشكل بأن الآية جاءت عما مجملة محتملة خاصة في قوله تعالى والأقربون فالأقربون هنا ليس على المعنى اللغوي ولا على المعنى العرفي إنما هو على المعنى الإصطلاحي بقرينه ماذا سياقة الآيات؟ لما تعست تفسر الأقربون هنا؟ هجيب الاقربين من من سياقة الآيات وفي سياقة الآيات الأقربون من الأم الأب الزوجة الأخ الأخت صحيح البنت يبقى إذن الآية مجملة وعامه صحيح و مبهما في قوله والأقربون والإبهام يزول بماذا بدلالة السياق فدلالة السياق تدل يمكن صرف قوله تعالى الأقربون إلى معنى وهو الأقربون الذين يرسون بنص الكتاب والسنة لأن الكلام لا يمكن فهمه إلا بماذا بسياقته وسياقه الآيات تدل على أن الأرحام لا يدخلون في معنى قول تعالى إيه؟ اقربون وهذا الاشكال قوي ولا ما هو قوي قوي الدليل الثالث وهذا هو الدليل الذي معنى لعله أقوى الأدلة على مشروعية أو في مشروعية توريز والأرحام قلت الدليل الثالث ما أخرج غير إمام كما سياتي من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث المقدام من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا الله أكبر من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا يعني دينا فإلينا وربما قال فإلى الله وإلى رسوله وأنا وارس من لا وارث له أعقل عنه يعني أعقل عنه العاقلة ليدية أعقل عنه وأرسه. بدأ الحديث هذا دليلا على قاعدة شرعية اسمها إيه؟ الغرم الغنم بالغرم. دي قاعدة عدل. صحيح؟ إذا كنت تغرم فأنت تغنم، وإذا كنت تغنم فتغنم فين؟ في مقابل غرم في مقابل غرم. وهكذا تكون الحياة حياته عدل. تأخذ وماذا؟ وتعطي. قال والخال وارث من لا وارث له والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه الحديث قلت اخرجه جماعة من اهل العلم على راسهم احمد رحمه الله احمد في المسند الشاميين واخرجه غيره الترمذي وابن ماجه والطحاوي وابن حبان والدار قطني والبيهقي وله شواهد عند ابي داود كثيره طيب هذا الدليل صريح في توريث من الخال يمكن الادله التي مضت معنا ليست ماذا صريحه لان الدليل لكي يستدل به لابد له من ماذا شرطين اثنين أن يكون صحيحا لانه لا حجه بضعيف وان يكون ماذا صريحا يعني لا يكون محتملا هذا الدليل وإن كان صريحا لكن أشكل عليه بما ياتي اولا واشكل عليه بانه ضعيف لا تخلو طرقه من مقال ابا ذي اول مشكله للحديث ماذا ضعيف فيه ضعف وطرقه لا تخلو من مقال مع كسرة طرقه وشواهده وقد ضعفه جماعه من اهل العلم طيب المشكله الثانيه انه اخص من الدعوه اخص منين يعني أخص اخص من الدعوه لو كان حجه لكان حجه في توريث من توريث الخال ويبقى النص صحيح والدليل على توريث من إيه؟ من سواه مش كده يعني من ورث العمه انا اقول له هات إيه؟ دليل من ورث الخاله هذا دليل لأن توريس الخال لا يلزم منه أن تورس ماذا الخالة أو تورس من العم هذا لا يلزم منه أن, أن ترس الخالة لا يلزم منه فالدليل إذن أخص من الدعوة لأنه في النص على الخال دون غيره ولا خياس لأنها فروض شرعيه اعطى الله كل ذي حق ايه حقه الاشكال ده قوي ولا لما هو قوي قوي الاشكال الاول ايضا قوي تضعيف الحديث إشكال الثالث أن الخال اوله بعض اهل العلم ها هنا بانه ماذا السلطان يبا هذه سلاسة إيه إشكالات على هذا الدليل وهي قوية وهي فعلا قوية إلا من الإشكال الثالث فإنه أضعفها تأويل الخالب أنه وإن كان هذا التأويل له وجه نعم له وجه ما هو الوجه إنه لما نص على نفسه صلى الله عليه وسلم وأنا وارث من لا وارث له وأعقل عنه ذكر من ينوب عنه ومن الذي ينوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة هو ولي الأمر السلطان صحيح وهذا وجه لقول بعض اهل العلم برد المال على ماذا على بيت المال فالمقصود بالسلطان هنا ليس عين السلطان إنما ماذا بيت المال صحيح خاص أنه قال ويا ماذا عنه معروف أن الخال لا يعقل عن ماذا عن ابن أخته في الديات ولا في القصاص يبقى هذن القول ليس ضعيفا البتة اللي هو قول ماذا بأن الخال هو ماذا سلطان إنما هو قول له وجه ولكن هو أضعف من ماذا من الإشكالين ماذا هذا الإشكال أضعف من الإشكالين السابقين عليه الدليل الرابع وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي اخرجه البخاري ومسلم قال الحق الفرائض باهلها وما بقي وما بقي فلاولى رجل ذكر قال والخال يزدوق عليه أنه أول رجل زكى عند عدم ذوي الفروض والعصبات وإلا فما قول العام يعتقدونه الخال ماذا والد إخواني المقالات دي لها معنى. والله كما أقول لكم كم عند الحق منه من حكمة ولكنكم ماذا لا تنتبهون لانه الأسف الشديد بعض الطلبة لما بامن الله عليه بسلوك طريق الدين والالتزام صحيح يرى أن هذه الطريق تستوجب عليه أنه ماذا يدعي العامه وماذا أشانهم نعم دعهم فيما هم فيه من بدعة أو من معصية أو من زنب لكنها ليست تعدم الخير فين فيهم صحيح ولا يجب النظر إلى العامة بهذه النظرة الدنيئة لأن بعض الناس ينظر إلى العامه نظرة دنيئة وهذا مما لا ينبغي والله لقد رأينا من حال العامة ما فيه من الصلاح والديانة والحرص على الصلافين في المساجد ولكن كونه لا يعلم فقد لا يكون هذا زنبه أنه لم يتعلم فإن وجدنا من يعلمنا ومن يفقين في ديننا لكن هو لم يجد صحيح أو حيل بينه وبين التعلم لأسباب تتعلق به بالحياة ومشاغلها ونشأته في عصر ما في مكان ما في زمنه في زمان ما فتنبأ. شوف شغل البان يقول ومن منة الله عليها هجرتي إلى ماذا إلى البلاد الشامية ونفسه قال ولو لم يعني أهاجر إلى البلاد الشامية لما تعلمت حرفا من إن؟ من دين الله لأنه لما نزل الشام تعلم العربية والعربية هي وعاء العلم الشرعي وبدونها لا علم هو نفسه قال هذا عن نفسه ولذا أحد أسباب تميزه في العلم الشرعي هو معرفته العربية بل إتقانه حتى كان مدرس اللغة العربية يعني عندما يسأل الطلبة في الشام كان يؤخر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ثم إذا حار الطلبة في الجواب خاصة في الإعراب كان يقول قم يا أرنووت <تصفيق> أرنووت هذه طبعا يعني لقب للألبان فهناك ارناهوت وبشناق هذه كلها القاب كما يقال حبشي لمن سكن الحبشه وهكذا فقوله وما بقي لأولى رجل ذكر صحيح فقوله ما بقي لأولى رجل ذكر يعني الخال لانه اولى رجل ذكر بعد زوج الايه الفروض العصبات قلت ويشكل عليه بأنه على هذا يلزم منه ألا ترس خالة ولا عمة ولا جدة رحم وأنهم يحجبون يعني بالخال المشكلة الثانية وإنما الحديث بفهم اكثر أهل العلم إن لم يكن بإجماع هو في الرد على أصحاب الفروض وليس في توريس أصحاب أو زو الارحام يبقى الحديث ده أشكلنا عليه بشكلين الإلزام الايه لان ما بقي لاولى رجل ذكر يبقى هنلزمهم الا يورث من الخاله ولا العامه ولا من ولا الجد جده الراهم لان احنا عندنا في جده راحم تمام كل هؤلاء لا يرثون أو لا يرثنا مع وجود من الخال واضح فالخال يحجبهم قالوا يقولون بالحج أم ماذا وأما المشكلة الثانية ان قوله فلأولى رجل من زكر حمله أهل العلم على ماذا على معنى وهو الرد على أصحاب من الفروض صحيح فليس الحديث يعد نصا في توريس زول الأرحام إنما هو في الرد على أصحاب الفروض بعد استفاء له أصحاب الفروض حقه من التركه فإن بقيت فضلا ترد عليهم بماذا بنسب هذه النسب ترجع إلى ماذا إلى المقادير والأنصب الدليل رقم كم نعم نعم الدليل ده النبي صلى الله عليه وسلم لو لو أمرده أنه عموم الذكر لكنا ثم لأول ذكر ولكن قال لأول رجع الذكر وهذا في حاجة بعد أين تجد العصبات؟ وضح لي أنا ما أجد العصبات صريحا في في أنه ما طيب ما هذا ما قلناه في الإشكال الثاني لكن هل تفهم من قوله عليه الصلاة والسلام فلأولى رجل ذكر أنه قصد أصحاب الفروض على وجه الخصوص لابد من قرينا إنما نحن قلنا هو قصد أصحاب الفروض منين؟ بأن هذا هو فهم من جماهير أهل العلم ده لم يكن فهما لمن أصحاب إيه؟ أصحاب ما هو على حمل فريق قال على أصحاب الفروض ردا أو على العصابات بعد استفاء أصحاب فروض. واضح هذا فهم لاهل العلم لكن لست أجد في الحديث نصا منه على إن المقصود هنا إيه إحنا حملنا لي على أصحاب الفروض بقرينة أول الكلام الحق الفروض يبقى الرد على أصحاب الفروض وحملوا فريق منا للعلم على العصبات بعض أصحاب الفروض من العصابات فهنا إما قرينة السياق صحيح وإما قرينة الترتيب في الإرس الدليل رقم ها الدليل الخامس هو حديثه عليه الصلاة والسلام الخالة بمنزلة الأم قلت يعني لما نزلها النبي صلى الله عليه وسلم منزلة الأم فلا معنى لذلك إلا أنه ماذا إلا أنها ترس ليصدق عليها قوله صلى الله عليه وسلم أنها ايه أنها أم لأن التنزيل هذا عام فلا يخسر على ماذا؟ على طلب البر بها. او قلت من حقيقة البر بها ماذا أنها إيه؟ ترس خاصة وسبب الحديث سبب وروده ما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالولد لمن للخالة عند النزاع لما حصل نزاع في ولد هذا الولد من اولى به من الأقارب إذ ماتته أمه ولا ولاية له فعصر النزاع بين اثنين من الصحابة واضح فأحد الصحابة فاز به لماذا قال وخالتها تحته فقضى النبي صلى الله عليه وسلم به له وقال الخالة بمنزلة له الأم واضح قلت مشكل ويشكل عليه بأن مورد الحديث إنما في الولاية والتوريس حالة خاصة. كمان بارك الله فيك. زاك الله فيك. كما أن كون الخالة تنزل منزلة الأم، فهذا لا يعني أنها تأخذ أحكام الأم. بل كم من المفارقة بين الأم والخالة في الأحكام صحيح يبقى الحديث مشكل برضو بأنه إيه؟ الدلالة فيه محتملة وليست صريحة الدليل رقم كم السادس وهو اقضيه الصحابة رضي الله عنه لا حذ عذرا ما أخرج البخاري ومسلم رحمه الله تعالى رحمهم الله هذا من أدلة الإمام البخاري ودا يدل على ان هذا الرجل فعلا كان عنده من الاستنباط كان عنده استنباط قوي وقوي جدا ونفس الحافظ عجب من هذا وإن كان الحافظ لم يرضى به دليلا على مشروعية توريس من الأرحام وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ابن اخت القوم منهم وفي روايه ومولى القوم منهم وفي قوله منهم معنى التوريث بقرينة قوله ومولى القوم منه لان المولى يرث من المعتق يرث عتيقه صحيح والا فما معنى قوله منهم وهذا ما يقتضي التسوية اشكال اشكل عليه أهل العلم بسبب غروده من أنه في إبطال ما كان عليه في الجاهلية من إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية من عدم الالتفات إلى أولاد البنات فضلا عن أولاد الأخوات حتى قال العربي الأول بنونا بنو ابنائنا بنونا بنو ابنائنا وبناتنا وبناتنا بنوهن وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباع يعني عايز يقول الشاعر ده ان اولادنا اللي بنوا أبنائنا اللي مين الذكور أما بناتنا بنوهن أبناء الرجال ليه ابن فالحديث إذن أو مورده في الحس على ماذا على الألفة والنصرة كما قال الإمام ابن أبي جمرة وليس الحديث فين في التوريس بدلالة سبب وروده وسبب الورود ضابط في فهم الدليل الدليل السابع أخضية الصحابة في توريس زو الأرحام واشهر ممن ورثهم هو عمر رضي الله عنه وله قصه شهيره لما ارسلوا اليه وذكروا له رجلا قد مات وليس له وارث الا ماذا الا خاله فورثه ماذا عمر واستدل عليهم بالحديث الذي مضى معنا يبقى توريس ماذا عمر وكذا علي وابن مسعود وقد نزل ابن مسعود رضي الله عنهم الأرحام مكان الواسطة فيورس الرضي الله عنه بنت البنت بمنزلة البنت وبنت الأخ بمنزلة الأخ وبنت الأخت بمنزلة ماذا الأخت يعني يحذف ليه الواسط والعمة بمنزلة ماذا الأب والخالة بمنزلة ماذا الأم وهذا الأصر حسنه العلامه الألباني رحمه الله وكذا علي رضي الله عنه وعزاه بعض أهل العلم لابن عباس ومعاذ وأبي عبيدة يبقى إذن هذا دليل واضح وهو دليل قوي من أن الصحابة لهم أقضي في ذلك من توريس زوال الارحام قلت لكنه مشكل بأن الأول معارضة من هم أعلم وأفقه كزيد رضي الله عنه وكان يقول الخال لا يرس والرواية الثانية عن عمر يبقى أول معارض هو ماذا أنه معارض باقوال نفر من الصحابة منهم من هم ماذا أعلم كزيد فزيد هو النجم في هذا العلم وإلا فما معنى قوله, قوله صلى الله عليه وسلم وأفرد امتي زيد هذا معنى أنه عند النزاع يكون قول زيد ماذا يعني احنا اليوم لما نقول الشغل الباني اعلم الناس بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ده له معنى ولا ما له معنى لما نقول أصح كتابين هما البخاري وإيه ونقول أعلى مراتب الحديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم ثم البخاري ثم مسلم ثم ما كان على شرطهما ثم ما كان على شرط البخاري ثم ما كان على شرط مسلم ثم ما كان ماذا خارج ليه؟ دي معنى عند المعارضة هنقدم ماذا رواية للمتفق عليه على غيرها ورواية البخاري على روايه مسلم فهذا اول اشكال قلت الإشكال الثاني أن أقوال الصحابة ليست حجة في الأصل ويظهر من أصل عبد الله بن مسعود أن قوله مبنى على ماذا على الإجتهاد والأصل في التوريس النص والدليل يبقى هنقول الإشكال الثاني ان دي اجتهادات صحابة وهذا الباب لا مجال فيه الاجتهاد لأن الأصل فيه التوقيف إن الله اعطى كل ذي حق حق لا وصية لوارث طيب إشكال الثالث حول هذا دليل وهو معارضة معارضة هذه الآثار لأصول عامة في باب التوريث ما هي الوصول العامة التي عرض هذا الاثر في باب التوريس ان الاصل عدم التوريس صحيح وانه لا توريس الا بماذا بنص ودليل يبقى اذا اجبنا على الدليل السابع أو, او قلنا اشكلنا على الدليل السابع بثلاثه ايه اشكالات الدليل الثامن القياس وهو القياس على المعتق فاذا ورث المعتق عتيقه لسبب ماذا العتق او الولاء كان الرحم اولى منه لأن لان علاقه الرحم اقوى من علاقه ماذا من علاقه الولاء قلت وهو مشكل من جهتين الاول انه لا اغيث في مسائل الايه التوريث لا اغيث بدليل شوف ان واحد ممكن يرث الزوج النصف والاب يرث كم يرث السدس والأم ترس عليه السدس طيب الزوج يرس هنا أكثر من مين؟ من الأم طب أي العلاقة أقوى؟ علاقة الرجل بمرأته ولا علاقة الرجل بأمه أو علاقة البنت بأمها؟ دا ممكن زوجها دا قبل ما تموت بلحظه الله تنتهي العلاقة لكن علاقتها بأمها لا تنقطع حتى مع الكف بشوف ومع ذلك نرى الزوج يرث النصف والام ترث الايه السدس المسائل دي مش مبنيه على الاخيصه والايه والاجتهادات والا ان احنا بنجد ان الاخوه لام قد يرثون يرث الاخوه الايه اجب يا رجل يرث الاخوه لاب ولا الاخوه الاشقاء لان الاخوه لام من اصحاب الايه فروض فلما نيجي نستوفي أصحاب الفروض نجد الإخوة العصبة ما يبقى لهم شي طب من أقوى في جهة النسب الإخوة لأب ولا للإخوة لأم من أقوى الإخوة الأشقاء ولا للإخوة لأم ومع ذلك لا يرسوه يبقى المسألة إيه مش مبناء على قيسة والاكتهاب دالين الشرع ممكن يسوي بين الولد الجاحد يعني ولد يبر أبي وينفق عليه طول عمره ويحمله هكذا في حياته وعز يعني دخل مستشفى الولد ينفق عليه والثاني جاحد قد تمر عليه سنون لا يرى اباه عند التوريث اللي بيحصل ها بينهما صحيح مع ان النظر الاجتهادي يقول ايه ها ان الاول ايه يرث والثاني لا يرث يبا إذن نحن نقول هذه مسائل ينعدم فيها النظر والاجتهاد من حيث الاصل واضح يبا هذا أولا يبا لا قياس لأن مسائل التوريث هي مسائل تعبدية يعني مسائل تعبدية غير معلومة العله ما تقولش غير معقولة العله هي لا علة معقولة لكن غير إيه؟ معلومة لدينا هذا اول جواب أما الإشكال الثاني ولسنا نسلم بأن علاقة الرحم أقوى من علاقة الولاء، بل علاقة الولاء حينا تكون أقوى من علاقة له الرحم إذا كان الولاء قائما على ماذا؟ أجب يا رجل على الدين والإيمان صحيح يعني ممكن من اعتق هنا اعتق ديانة لله. واعتقه لأنه رأى فيه صلاحا تكون علاقة الولاء دي أقوى من علاقته بخاله خاصة إذا كان خاله هذا إيه عاصيا فاسقا مجرما يبقى أي العلاقتين أقوى علاقة الرحم هذه ولا علاقة الولاء يبقى من الشرط أن علاقة الرحم أقوى من علاقة الولاء ولا نسلم بأن هذا هو سبب التوريس يبقى اشكلنا على هذا القياس باشكاليه الدليل رقم كم تاسع قلت ما نقله بعض اهل العلم من اجماع العلماء بعد القرن الرابع على توريث زو الرحم وهذا الإجماع الاجماع حجة على اللاحق فضلا عن كونه يلغي الخلاف السابق اذا هذه مساله أخر. اخرى إن مساله للاجماع انعقد عليه على التوريث قلت مشكل وهذا الإجماع ليس منصوصا عليه، وقد قيل قديما، وما يدريه، وما يدريه لعلهم تلف، وإنما الإجتهاد لإجماع هنا أصله نظر، ليه لما وجد بعض العلماء إن أهل العلم من أصحاب القرن الرابع. كلموا في طريقة التوريس الملكية قالوا يورسوا تنزيلا الشافعية قالوا يورسوا ايه بالسوية الاحناف قالوا يورسوا كذا الاحناف قالوا ورس. فلما جميعا زكروا طرق التوريس واعتقد انهم يورسون واضح هذا لا يلزم انهم اعتقدوا ذلك انما هذا من باب التنزل في المسألة زي ما ايه انا ممكن مثلا ادين الله عز وجل بوجوب شيء لكن ممكن يحصل مني تنزل مع المخالف في قضيه الاستحباب يعني اضرب مثال انا اقول بوجوب خصال الفطر غيري يقول بزي استحبابيه لكن لما نتكلم في مساله التوقيت الا يحصل هنتفق انا وهو صحيح ولا لا هو يقول ولا يجوز ان يجاوز اربعين ايه طبعا هو يقول بالاستحباب أصلا صحيح وأنا أقول بماذا هل نفهم من هذا أن قول الرجل هنا رجع عن استحبابه ما رجع صحيح زي ما نقول نختلفنا وأنت في مسألة سجود السهوة هل هو واجب مستحب لكن بعد كده كنا نقول ولا تتم صلاة الرجل إلا أن يزجد إذا سهى من هو أصب له نوم مستحب يبقى كونهم في الأساس اختلفوا هل يورثون ام لا ثم بعد ذلك ذكروا من طريقة التوريث هذا لا يعني أنهم يورسون قد يكون هذا من باب التنزل مع من يبقى مشكل بأن هذا الإجماع ليس منصوصا عليه وما أدريه لعله مختلفوا ويرده قول من قال بعد هذه القرون الثلاثه بل بعد القرن الرابع بعدم توريث ذوي الارحام ولا نعلم ولا نعلم الخلاف في هذه المساله انتهى الى قول راجح بالاجماع طيب هذا الدليل رقم كم التاسع حقا أقول يعني هذه أو هذا البحث لعلك تعدم له نظيرا في مكان حقيقة لعلك تعدم له نظيرا في مكان فهذه المسألة لو فتشت عنها في بعض الكتب قد لا يزيد الكلام فيها عن سطرين أو ماذا أو عن سلاسة فكثير من اهل العلم من ممن كتبوا في باب التوريس أو في أحكام الارث يعني المسألة عندهم لم تكن زائه ذا آهل بعضهم انتهى إلى قول التوريس وبنى عليه من غير ماذا أن يحكم القول وأنت ترى ان المسألة مشكلة ولا لا ولعل بعض بعضهم ممن كسل في المسألة كسل ويرجع إلى أن المسألة ماذا نادرة صحيح؟ وهنا أقول شيئا نحن احيانا ندرس المسألة ليس لعين الميه وإنما ندرس المسألة لماذا؟ لموراءها واضح وهذه سنة في مجالسنا قد تكون المسألة فعلا يعني ليست لنا فيها حاجة شديدة ولا قوية لكن قد تكون لنا حاجة في موراء المسألة وما حواليها واضح وسانيا لأن لما نعتقد قولا في هذه المسألة عندئذ سوف نعتقده ماذا اعتقادا جازما بما فصلنا القول وبما بسطنا المسألة وبما نظرنا في أدلة الفريقين وبما رجحنا وبما أجبنا عن هذه الإشكالات الإشكالات دلوقتي اللي وصلت معك حوالي عشرين ولا لست شوية ها؟ 18 إشكال تقريبا لا اعتقد اكثر اكثر طيب نقول الدليل العاشر وهو القياس او النظر الصحيح عذرا قال لما كان ذوي الارحام يتصلون يتصلون بالمورث من طريقين من طريق ماذا الإسلام والقرابه فكانوا بهذا أولى من بيت المال لما لا يتصل بالمورث إلا من جهة ماذا القرابة دي اللي بنسميها نظريه الفروض والاحتمالات هتلنا هذا المال بعد ما إيه عدمنا الفروض وعدمنا ليه ها العصبات صار هذا المال نوديه فين الاحتمال إما لبيت المال أو إما لمن للأرحام لشك أن الأرحام أولى من إيه من بيت المال واضح إذا هذا القول مبني على النظر الصحيح بأن الأرحام أولى من ماذا من بيت المال يقوي هذا مجاءة الوصية بهم من الابتداء وهوية وصية لا تسقط بالإيه بالانتهاء يرى أني فيكون هذا من باب صلة الرحم وحفظ أواصر القرب فيكون هذا من باب صلة الرحم وحفظ أواصر القرب يعني أنا خال ومالي غيري ابن أخت وهو ماله غيري فهو يصلني أنا أصله وقد يكون هذه الصلة لها معنى لانه هو يرسني وانا ارس صحيح لكن لما يستقر في زين ان انا لا ارس ولا لا يرسني <تصفيق> هذا قد يؤدي الى ماذا الى قطيعه او انفصام هذه العقده او الى برود العلاقه او الى كذا صحيح بدليل نحن راينا العصبه كما يعقلون عن الرجل يرسون في الرجل صحيح يعقلون ويرسون يبه هذا قول قوي جدا أنهم أولى من بيت المال و من هؤلاء الذين قالوا يردو شرطوا ألا يكون هناك بيت للإيه قالوا بق خلاص ما ودمناش غير من غير الرحيم وهم أولى إيش كده طب مشكل ولا ما هو مشكل قلتوا مشكل من أن زول أرحام قد تكون الصلة بهم من جئتي الوصية والوصية والتوريث والإرث ماذا صنوان يبقى ممكن إنه لوم ماش إن أنتوا عزين إيه لزول صلة. يفرض لهم ولي الأمر فرضا فين في الوصيه بحدود الثلث يبقى حصلت اليه صله بهذا صحيح وهذا ينصر القول إيه؟ ينصره القول بماذا بوجوب الوصيه وما يسمى بالوصيه الواجبه واضح ثانيا أن احكام التوريث توخيفيه لا مجال فيها للنظر والاجتهاد والله تعالى أعلم حين يضع دينه وشرعة وقد قال قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض نعم قد يكون دفع المال لبيت المال أولا صحيح ولا لا ليه والله يعلم وانتم لا تعلمون ده ان نجد احكام شرعيه في لاول وهله لأول وهله النظر قد ماذا يردها والعقل ماذا قد لا يقبلها والا اعطيني دليلا اعطيني شيئا معقولا ازاي ابراهيم يذبح ولده وازاي ام موسى عليه السلام تلقي ولدها فين؟ في تابوت في النهر هل هذه المسألة معقولة لديك وهذا يدل على أن الأصل في الأحكام الشرعية أنها ابتلاء أنها ماذا أنها ابتلاء زي مسألة الختان في قول بعضهم طب ليه يولك الطهارة طب ما كان ربنا ما خلقها من الأول صحيح ولا يخلقها ويعذب الناس بقطعها هذه القلفة مع ما ترتب على ذلك من الألم والجرح؟ طب ليه كل هذا شوف يبقى الاصل في الاحكام الشرعيه التسليم التسليم لها فقد يكون هناك مصلحه في ان ين ين أن المال يذهب لبيت المال اولى من ان يذهب لماذا لقرابته بدليل ان احنا الشرع في انصبه وأنصبة غريبه يعني عن لأول وأوله زي تقول إن الأخوة لأم لهم نصيب مفروض والأخوة الأشقاء لا يأخذون شيئا حينا ويقدمون عليهم إزاي واضح ونذكر نحصل بيني وبين بعض خلنا نقاشية وهو إنسان عاقل يعني ولا يناقشني من باب الاعتراض إنما هو رجل وهم هو رجل نحسبه على خلق يعني ولفكرة كان هذه المسألة سببا له لدراسة أحكام المواريس لأنه في الأصل مدرس لمادة الرياضيات ونتعرف أن أحكام المواريس متصلة بالإيه بالرياضه والحساب وكده فالرجل ناقشني في مسألة كانت متعلقة بامرأة ماتت وحصل نزاع على إرسها وقال الزاي دي اختها أختها من الأب وده ودي أختها من الأم وقال الزاي ترس وإلى آخرين فالمسائل هنا مبنى على التعبد والتسليم بدليل ان الشرع قدم الاخوه لام على الاخوه الاشقاء على الاخوه ماذا اشقاء شوف جعل البنت ترس النصف والام ترس الايه ازاي هو من اللي له اكتر في الميت امه ولا بنته بدليل انه في الدنيا قال له انت ومالك لمن ده انت في الدنيا مالك ملك لامك طب ازاي لما يموت تاخذ ابنته النصف والام تاخذ الايه السدس يبقى هذه مسائل تعبديه مبناء على التسليم ناتي للدليل الاخير وهو النظر وان توريث ذوي الارحام اولى من بيت المال خاصة وأنه لا بيت مال للمسلمين هذا الزمان وأن هذا من باب وصل الرحم والوصية به هذا غير القياس القياس كان على المعتق والقياس الذي بعده هو من باب ماذا نظرية الفرض والاحتمالات هنا بقى تبليب ورس بيان العلة التوريس ذوي الارحام ألا هم اولى منين هذا من باب الوصية بالرحم الرحم مني من وصلها فقد وصلني فمن باب صلة الرحم أنهم يرسون لأن من وجوه الصله في الشرع الصلة بماذا بالمال صحيح انتهت أدلة الفريق الأول بحوالي عشرة أدلة وأكثر واحداشر دليل وأكثر من عشرين اشكالا عليها والى ادله الفريق الثاني اما القول الثاني لا يرسول وقال به زيد بن ثابت وهي روايه عن عمر وقال به ابن عمر وهو مذهب المالكيه والشافعيه والرواية الثانية في مذهب أحمد رحمه الله تعالى وأما الأدلة فالدليل الأول أنه لا دليل على التوريس من كتاب أو سنة وأن ادله ادله المورثين أو القائلين بالتوريس هي محتمله والمال معصوم من جهات اخرى ولا يحل الا بيقين ثانيا ايات المواريث في كتاب الله تعالى وفيها من التفصيل ما ينفي توريس غير المسكورين لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حق خلاص ربنا أعطى كل ذي حق حق والقائل بتوريس من سوى هؤلاء هو مستدرك على الشارع الحكيم وما كان ربك نسيا يعني ازاي رب العالمين يفرض للايه للمعتق صحيح ولا يفرض للخال فالذي استوعب باحكام الارث ابناء العمومه وأبناء ابناء العمومة العمومه فلو كان الخال يرث لما كان الشرع ماذا؟ ليسكت ولا يبين أي أحواله ولا حاله ولا أحكامه ثالثا أنه لا أنصبة ولا مقادير وهذا مما يضعف القول بالتوريس والله تعالى يقول في كتابه الكريم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون فلو أن الله تعالى يورس الخال أو الخال أو العمه لجعل لهم من الأنصبة والمقادير قلت ولو كانوا يرثون لجعل من الأنصبة والمقادير ما يمنع النساء. صحيح ويرد الخلاف. الدليل رقم كم؟ وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الحاكم في المستدرك. وقال صحيح على شرط شيخين. من أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في مراس العمة والخالة فقال لا ترس العمة ولا الخالة شيئا وهذا معارض صريح يصلح لنفي توريث العمه والخاله مما يمنع من بعدهم من ابناء الاخت او الأخ الدليل الخامس ويبعد ان ترس الخاله هو النظر الصحيح طبعا طب الاول معلش قبل النظر الصحيح زم ده الخامس اقضيه الصحابه بانه لا توريس للعمة أو الخالة أو الرحم ومن أشهر القضاء في هذا قضاء من زيد وهو النجم في هذا العلم فكيف يرث الرحم ولا يورثه امام هذا العلم والمرجع فيه الدليل السادس القياس قلت ومن ورث أبناء, ابناء ابناء ابناء العم عصبه مقدما مقدما هذه العصبة على الخالة وهي أقرب سلة أو العمة ما لا يمكن أن يكون لها في الأصل ميراثا أو نصيبا مفروضة. يعني المسألة إزاي يورس أبناء أبناء أبناء أبناء العم يعني كانت عندي مثلا أنا جات لي في يوم من الأيام امرأة ماتت ولها أبناء عمومه مش أبناء العمومه بس ده أبناء أبناء العمومه يعني ماتوا والبقين من أبنائهم وكانوا عدد كبير جدا هي تركت بيت أو نصف الدان وسبحان الله وهذه المراه لها اخت موجوده فمن ورث ابناء ابناء مش استغفر الله مش لها اخت لها خاله خاله موجوده مش اخت خال او ابناء خاله تقريبا او ابناء اخت استغفر الله ابناء اخت موجوده لان صاحب الواقع كان ابن الاخت هو الذي جاء إليها بها ابن الاخت شوف سبحان الله طب من اقرب اليها ده ابن اختها اللي ممكن يكون ترضع رضع في منها وتربى في حجرها ومع ذلك ورثها من ابناء ابناء العمومه يبقى يستبعد ان يكون للخاله ميراثا او العامه وقد قدم الشرع عليهم من الايه الابعد قرابه فهمتم ولا ما فهمتم طيب سابعا النظر الصحيح قلت واذا قال صلى الله عليه وسلم فما بقي فلاولى رجل ذكر فلو كان الرحم يرث لما كان هناك رد لما كان هناك رد على من على اصحاب الفروض خاصة وقد استوفى أصحاب الفروض حقهم من الابتداء فالاولى أن يزيدهم على الفرض زيادة أو أن يعطي من الرحم فكر دول خدوا حقهم بالفروض وبقيت فضله هنرد على أصحاب الفروض ولا الاولى نديها المين للراحم ها أجب الاوله نديها الرحم يعني تزيد هؤلاء وتحرم هؤلاء مطلقا لا فدول اخذوا يبقى الاوله ان تعطي من تغيرهم دي, دي مساله بديهيه كما تقول خلاص انت اخذت سيب غيرك يأخذ مش كده يبقى المساله بديهيه قلت فما كان ليرد على اصحاب الفروض البقيه ويترك الرحم إلا أن الرحم لا يرث من الأصل إلا أن الرحم لا يرث من الأصل الدليل السامي قلت ويضعف القول النظر صحيح ويضعف القول بالتوريس أن لا نجد في كتاب الله ولا في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصب والمقادير للأرحام بل ولا كيفية للتوريس لا الدليل الثالث ايش احنا قلنا هذا طيب عذرا ماشي لا بس عدم وجود أنصب ومقادير واضح ولا يتركنا الشرع لماذا للخلاف والنزاع والله تعالى شرط على نفسه فقال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم نقول سامنا نظر الصحيح وأن نعدم كيفية لتوريز زو الراحم وتابى أصول الشرع الحنيف التسوية والقول بالتنزيل فيه ضعف لأنه قد يفضي إلى تقديم بنت الأخت على الخالة وهذا معارض لأصول في التوريث من تقديم الأقرب ده نظر قوي جدا برضو ازاي هنولم طيب ماشي هتورسوها ازاي فلو قالوا هنورسها بطريقة التنزيل هنقول لهم طريقة التنزيل دي هتبقى فيها مشكلة ايه هي احنا عندنا أصول عامة في التوريث بنت الأخت والخالة صحيح لو بنت الاخت نزلناها منزلة الاخت ممكن تورس الده نص والخالة لو نزلت منزلة الام السدس الام لها فرضان فقط سدس فهنا مع وجود بنت الاخت اللي هتنزلها منزلة الاخت يبقى الام فرضها بقى ده السدس لان الام اذا وجد الاخوه عددا نزل فرضها منين من الثلث الى ايه يبقى تقدم بنت الاخت على الخالة طب ازاي ويوم اقرب للميت خالته اقرب ولا بنت اخته اقرب هم؟ يبقى في النهاية هتجد ان طريقه التنزيل هذه تتعارض مع اصل شرعي من تقديم الاقرب على الايه الابعد صحيح ده انت ممكن تعترض عليها بتقول دي بنت الاخت يبقى في واسطه والخالة ها؟ تكون ما فيهاش واسطه دي خالته يبقى المفروض هنا ان الخاله تحجب بنت له الاخت وهذا ثامنا طيب لعلي اكتفي بهذا نعم ايه ايه ماذا انت كتبت هذا من عندي لكن انا لا اجد في اوراقي الا ثمانيه ادله لان حصل عندي مشكله في مساله الانصيب والمقادير جعلتها دليلين ودليل واحد طب هذه تسعه ادله في مقابل كم 11 دليلا واضح هنا ملحوظة نحن أشكلنا على أدلة الفريق الأول وما أشكلنا على أدلة الفريق ليه؟ الثاني ليه ما أشكلنا على أدلة الفريق الثاني مش عشان نحن كده رجحنا الأول يقينا لا لسه ترجيح حياتي لأن أدلة الفريق الثاني هي مبناها على الأصل عدم ليه التوريس فإذا أنت بتشكل على من على الإيه؟ على المخالف للأصل صحيح فمن المخالف للأصل لان الأصل عدم التوريس واضح فالمخالف لهذا الأصل ولا يأتي بدليل فالاشكال كان على أدلة الفريق المخالف لهذا الأصل طيب بهذا يا طلبة العلم تكون مسألتنا إن شاء الله تعالى قد, إيه؟ قد وقفت عند ماذا عند القول الراجح طبعا طريقة او كيفية توريس زو هذه ستأتي معنا فين عند الشرح احنا بس في الاول هنثبت القول بماذا بانهم يرسون او لا لانهاب لا يرسون هتبقى دراستنا للمسألة كيفية التوريث من باب الطرف العلمي <تصفيق> شئت ان تقول او من باب الايه نعم التنازل واضح، فان شاء الله تعالى هنأخذ عند القول الراجح ولعلنا بإذن الله في الدرس المقبل إن بقيت بقية من الوقت حنتناول الآية الأخيرة من آيات التوريس التي هي وإذا حضر لي القسم هل هذه فيها توريس ولا ما فيها توريس وهل الوارد في هذه الآية على الوجوب ولا على الاستحباب نحن نعطي الفقراء والايتام وزوي الخربة والمساكين ولا هذا على سبيل الاستحباب ولا الوجوب هنا مشروط باذن الورثه ولا لا اذن للورثه وأن القائم على الايه على الارث له ان يخرج بغير اذن منهم طب ما هو المقدار الذي يخرجه صحيح وهل الوصيه تلغي هذا ولا لا يعني هنا الايه دي فيها تحت مسائل جميله جدا أول مسألة هل هذا على سبيل الوجوب ولا لا تاني مسألة طب ما وجدت الوصية لسلة أقرمين طب الرجل كتب وصية هل بعد الوصية هنأخذ ولا الوصية ماذا تنفي أو تلغي هذا الحكم طيب اتفقنا على أنه يؤخذ ما هو المقدار الذي يؤخذ لأن الآية لم تحدد مقدارا شرعيا واضح هل اشترط إذن الورثه في ذلك وله ليس للورثه من إذن وإن القائم على الإرس له أن يأخذ ويعطي هؤلاء واضح فإذن المسألة دي وهنا يعني الآية دي تحتها مسائل جميلة رائعة جدا ولعل هذه الآية من أهم الآيات عندي في باب التوريس ليه لإن الحكم ده أسف شديد والعمل بهذه الايه كد يكون معطلا يعني انت تجد الرجل ترك ترك ضخمه جدا لا وصيه ولا ماذا ولا صله لامثال هؤلاء من من الفقراء والمساكين والايتام واضح فهي اذا مساله مهجوره مساله مهجورة ويحسن عند ضبطها فلو يسر الله عز وجل في الدرس المقبل وانتهينا من هذه الـ الـ الإشكالات والترجيح ننتقل إلى الآية الأخيرة طيب قبل ان أجيب على الأسئلة وطبعا تركت لكم المساله الآن بإشكالاتها فأنتم بقى في البيت كده تنظرون فيها وأحب أن, تقدم أن يقدم لي أبحاث لو أحسن كل واحد منكم فقدم بحثا في الترجيح بس واضح معنى إيه يجيب على الإشكالات ثم يسكر إيه؟ وجوه له ترجيح لماذا رجح هذا القول عليه على القول او على هذا القول في ورقه كده يعني فيكون هذا أفضل ان شاء الله تعالى لكم اليوم ما تكلمتم بماذا بكلمه فانا استعوض منكم هذا الحق في ان تكتبوا عوضا عما سكتتم هذا الاسبوع والدرس كما قلت سابقا قسما طيب أنا معي مشكلة الآن ونريد لها حلا انتظر لأنك معنا في هذا الحل في حل المشكلة لا يزيد دقائق فقط المشكلة هي اني طبعا وقتي ضاخر جدا وهناك أمور أو هناك يعني شغله دعوية تستطيع أن تقول هي شغلة اضطرار وأنا أريد أن أحافظ على هذا الدرس على وجه الخصوص دي حقيقة ولكن هناك مشكلة فيما يخص درس عين شمس فعرض لي اليوم رأي وأنتم معي لو رضيتم رضيت بأن نقدم هذا الدرس حيث يبدأ قبل المغرب بنصف ساعة الرابع والنصف وينتهي مع السادسة واضح ولو قلت السادسة والربع بحسنة ربع ساعة لصلاة المغرب فيكون الدرس ماذا يعني قرابة ساعة وإيه ونصف تقريبا أو يعني ساعتين إلا ربع فهل هذا يعني يناسب معكم أم أنه يشق عليكم ما إن خل بالك المشقة في الحقيقة سوف تعود علينا ليلة سأزبح عندي في هذا اليوم ماذا درسان أخرج من هذا الدرس على عجل لأدرك درسه عن شمس صحيح وطبعا إفطاركم مضمون عندي فهذا حقكم ثابت في الإفطار لأن بعضكم قد يعتذر يقول وماذا وفي هذا اليوم الصيام فأنا أقول إفطاركم مضمون ولن يكون الفول على الدوام حتى لا يقول بعضكم وما, إفطارك وما إفطارنا عندك إلا الفول وقد جربناك قبل نعم صحيح في هذا المسجد لا لطالما كنا نفتر على الفول أقول دائما لعل هذه القاعدة لم تشز إلا مرة أو مرتين لكن إن شاء الله أضمنه لكم فإن كان هذا يناسب معكم بحيث نجعل درس عين شمس بعد العشاء لأننا أريد حقيقة شخصيا أن أنزل منطقة عين شمس لأسباب منها ان هذه المنطقة جديدة علي دعويا وأقول حق على الداعية يعني أن يطوف أرض الله عز وجل مشرقا ومغربا ويصعب علي أن أكون فضل الله تعالى ذهبت في الدعوة إلى آخر مصر إلى أسوان وإلى شمالها إلى دمياط يعني أتيت بالنيل من منبعه إلى ماذا إلى مسقطه وإلى بورسعيد وإلى وإلى وهذه عين شمس بيني وبينها خطوات ولم أنزلها في الدعوة قط خاصة هذه المنطقة يعني لازالت تئن من جراح الماضي وآلامه المره آلام التكفيرية والتفجيريه ولعل الله عز وجل يكتب لنا أجرا زائدا بما نكون سببا في أن ينزل المنهج الصحيح خاصه إلى هذه المنطقة يعني حتى من نزلها من أهل العلم وجزا الله خيرا طبعا أدى ما عليه ولكن كان دراسته كان دروسه هناك في باب بعيد عن مسائل عن مسائل عين الشمس يعني في باب الصفات في باب الأسماء طبعا جزا الله خيرا وأدى مع عليه لكن طبعا عين الشمس تتوجع منين من مسائل التكفير والتفجير ولذا هناك سيكون الدرس هناك في مسائل الإيمان مع مقدمة في أدب الطلب وخاتمة في دراسة صحيح الإمام البخاري من قراءة الفتح مع الصحيح والتعليق على الفتح والشرح للصحيح كما هو درسنا في مسجد الدعوة ولكن سندرس بابا غير باب مسجد الدعوة هناك ندرس باب العلم وهناك سندرس باب أو كتاب الصلاة فهل هذا يناسب معكم أم أنه يصعب فمن نسب معه الموعد رفع يده ومن لم يناسبه الموعد مم. أنتم قليل أنتم قليل ومن لم يناسب معه الموعد رفع يده هذا حقكم. نعم ينفع لا صعب هناك صعب ولكن هناك رأي آخر ورأي قد يصعب ايضا هو أن نجعل الدرس قسمة اسبوعا وأسبوعا ولكن هذا يصعب ليه لأن الموريس طبعا علم ضخم وعلم جديد وأنت ترى إلى الآن لم نبدأ بعد والآية كما ترى الآية الواحدة من آيات المواريث أخذت منا دراسة ماذا أسبوعين وثلاثه واربعه يعني هذه آية الرحم إن, إن بارك الله لنا في حصتنا القادمة فلعلنا يعني ننتهي من دراستنا لآية توريز ذوي الأرحام فشوف تكون دراسه هذه الايه وقع فين خاصة وهذا العلم جديد على أسمائكم طيب خير لعل الله يجعل لهم مخرجا من باب آخر قول كيف يعني لم أفهم ما تقول آه هناك في يوم الجمعة هؤلاء لا يحضرون الجمعة في الغالب واضح ودرس الخميس على فكرة هي مشكلة درس الخميس في شيء أنه درس له إيه خصوصية يعني وذلك لا يحضره إلا يعني جماعة كده هم من قديم يعني على على هذا الدرس درس الخميس وخصوصياته حتى تشوف الأبواب اللي درسناه هنا البيوع الحدود الجنايات أبواب متقدمة جدا في الفقه بل عزرا يعني أبواب لا تطولها أيدي كثير من طلبة العلم فلاه خصوصية هي مشكلة هذا الدرس في هذا هذه الخصوصية خاصه وان فعلا يعني هذا الدرس انا اعتبره كده كما تقول ترويحه الاسبوع لان وذلك اجعله يوم الخميس دائما واضح لان بعده الجمعة الله المستعان طيب لا باس ابن باز رحمه الله رد على الشيخ الالباني طب لما تقول الشيخ ابن باز وقال الأصل وضع اليدين وحركة اليدين آه يعني من أدلت الشيخ عبد العزي بن باز في جواز القبض بعد الركوع هو أن الأصل وضع اليدين على الصدر في الصلاة عموما هذا الأصل خاخذ الشيخ ابن باز من دليل العموم ومرنا لوضع إيماننا على شمائلنا فين؟ في الصلاة لكن قوله في الصلاة هذا ليس عموما إنما هو عام أريد بالخصوص لأن من شرط العام عند الأصليين أن لا تكسر مخصصاته كسرت مخصصات هذا الحديث تدل على أن العموم ليس مرادا وإنما المقصود بقوله في الصلاة يعني القيام الأول ثانيا كيف يكون هذا القول بوضع اليدين على الصدر بعد الركوع سنة ويفوت على الأمة أربعة عشره قرن هذا بعيد والله المستعان. حديث السوق حسن وآل العلم فلو عملت به فلا بأس إن شاء الله تعالى الخوف الذي من جلده ليغسل بالماء والصابون بعد انقضاء المدة ما علم ذلك شرطا ولا علم دليلا عليه فرخنا بين السنة والعام فما رأيك في مقولة عام الحزن مقولة عام الحزن هذه ليست, يعني ليست منصوصا عليها إنما هي من قول بعض من, من قول بعض علماء السيرة يعني واضح والأصل في العام أنه للرخاء فإن كان سمي بعام الحزن فمن جهة أخرى كان حزنا ومن جهة أخرى كان رخاء لان بوت سيده خديجة وأبي طالب كان إزانا بالهجرة صحيح فهو عام من هذه الجهة وإن حمل حزنا من جهات أخرى نسخ الاستوانات للحاجة لا أفتي فتوى عامة إنما بحسب حال طالب العلم وبحسب حال الاستوانة برك الله فيه مجموعة من الصوفية عقدون قلسة سمناها قلسة محمدية والمزر الصوفي في المنطقة منتشر جدا وبدأت الدعوة فيها من وقت قريب فكيف ندعو أولا ما في شيء اسمه قلسة محمدية وهذه القلسة لا يمكن أن تكون محمدية أبدا بما يرقصون فيها ويصفرون ويصفقون فلا يمكن أن يكون هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ابدا تصفيق وهذا التمايل والرقص بل إن شأن الذاكر كما جاء في الحديث ذكر الله خاليا حتى فاضت عيناه حتى يكون راقصا وساني الأصل في الذكر أن يكون ماذا أن يكون سرا رجل ذكر الله خاليا حتى فاضت عينا واضح وثالثا تصفيق هذا عند الذكر من فعل المشركين وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء صفيقا تصفيقا وصفيرا واضح ورابعا ان ابن مسعود أنكر على الذين يجلسون حلقا في الزكر وقال أنتم مفتتحوا باب ضلالة وهذا رابعا فحسبي هذا وإن كان عندنا من الجواب ما يعني فوق ذلك ولكن هذا يكفي أما أن تدعو فادعو ولكن شوف طالما أن الدعوة يعني بدأت من وقت قريب فإياك والجهر بالدعوة خاصة إذا كنت تجهر بمعنى أنك تحارب هؤلاء انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ببدأت الدعوة بدأها ماذا سرا فابدأوا بمس هذه الدعوة أفرادا خاصة واستخطبوا الأفراد الذين أحضرنا هذه الجلسات ممن هم إيه قريبون ولا يعلمون حتى إذا انفض من عنهم اكثر الناس ما هذه الجلسه ولي في ذلك يعني قصة قديما كان يحصل هذا في مسجد من المساجد التي كنا نذهب اليه وكان جلسه جلسة محمدية فيهم الأربعة فبدأنا بماذا بدعوة في المسجد كلمة عشر دقائق من غير أن نتعامل معيه حتى إذا صارت لنا أرضية بالقصص النبوي قصص صحابة فأصبح الناس فضل الله يحبون هذا المجلس وأحيانا يطالبون بماذا بأن يطول وكلما فضل الله وجد في المسجد خال خش يا شيخ قول كلمة يا الله بعد الفجر حينا بعد المغرب حينا بعد العشاء فلما أصبحت لي دعوة في المسجد وأصبح لي وجودا فقام الرجل يعلن قل محمديه قلت أنت تقول محمدين فالفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا طيب فإن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهذه الكتب التي نقلت لنا إيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام أخرج لنا هذا من الكتب فقال لي أمام الناس أنا ما عنديش حقة أنا أجب لك أبويا يوم الأربع اللي جاي، وهو يتكلم معاك فما كان من بعض الجلوس قال له طيب طالما أنت ما عندكش حقة لما ابوك نبقى نعمل إيه الجلسة ومن يومها لم يأتي وهذا الكلام عمر اليوم يزيد على سبع عشر سنة كاملة وفضل الله عز وجل انقطعت رجله من المسجد وانقطع ذكره واصبح المسجد بفضل الله تعالى يعني ما فيه هذه البدعة المره بل يصلي به فيه الإمام الآن أخونا الشيخ عبد الظاهر بشير يعني شبيه الشيخ الحزيفي وهو من أهل السنة من تلامزة الشيخ أسامة القوصي يعني صار المسجد ولله الحمد فيه فيه سنة والحمد لله يخطب فيه بعض الشباب من أهل السنة حينا ويدرسون فالشاهد انتظر حتى يقوى يقوى عودك وابدأ بالدعوة كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الأفراد قريبين كما دعى أبا بكر ودعى عثمان واضح فلما صارت له قوة جهر بماذا بدعوته لأن غالبا الأسف الشديد هؤلاء الناس يعني الصوفية يظهرون للناس على أنهم ماذا طيبون ولكن عند تظهر حقيقتهم عند وجود ماذا مخالفة ومعارضة والجؤون إلى أساليب وأساليب عدائية وأساليب خبيثة جدا مع المخالف لأن التصوف بالنسبة لهم هو مصدر استرزاق مصدر استرزاق فليس تعقيدة بقدر ما هي ماذا مهنة مهنة وشغل وعمل ومكاسب فأنت الآن سرت تحاربه فين في رزقه كما يقول فانتظر حتى يخوي يعودك واضح واسمع أن أصحاب المناهج الباطلة يسخطون أنفسهم بماذا بأنفسهم يعني البرهامي هذا لما جاء إلى بلادنا ولا ادري أهو البرهامي أم البرهاني ميم ونون تمام على طريقة حنطة وإيه واستولى وسبحان الله أسقطه الله أو أسقطه هو نفسه بماذا بنفسه حتى أن الدولة يعني أغلقت الطريقة الدسقية البرهانية هذه ورفعت اسمها من الطرق الصوفية بسبب ما حصل منهم من أفعال وكذا إلى اخره فكما يقولون يعني هم مصدر قوتهم مصدر قوتهم هي هي مصدر ماذا ضعفيه وأذكر أن في منطقة أخرى كان هناك رجل من البرهانية نزل المنطقة وبدأ يستقطب خاصة الناس العمال يعني يذهب إلى الميكانيكية وجلس معهم ليلا وإلى السمكية وكذا ويستقطبهم وحتى أن في مرة أحد الميكانيكية وجد تعلق صور البرهامي الكبير والبرهاني الصغير والبرهاني الأوسط إبراهيم ومحمد وكذا فطلبت منه إننا يعني أجلس معه. قال لا أنت تقلس معي لي لك الشيخ وجاب هذا الرجل فما كان مني أن أنا على طريقة النظرة قلت إيه وباغته قلت رب العالمين سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم الرحمن فاسأل بي خبير صحيح أني قالت لأيدي في صورته فطبعا سكت وما استطاع ان, ايه أن يجيب فما كان من الرجل أنه قال له يعني انت مش عارف الآية في سورة يما العمل فيها شيخ على إيه نفس الطريقة كده قلت له لا كمان لو رحت المسجد عندنا وسألت الأطفال في ستة ابتدائي وخمسة ابتدائي على هذه الآية هيقول لك في سورة إيه بل وممكن هتلاقي بعض الأولاد ممكن يقول لك في صفحة كذا فين في المصحف وفي السطر كذا ف... طبعا يعني فطريقة مناظرة هؤلاء أنت لازم تعمله تباغته وما تدلوش فرصة للايه للكلام الكلام هو عنده جدل فلو اعطيته فرصة للكلام المجادل يغلبك فأنت ما تعطيه فرصة للكلام أسلوب الطلقات اللي السريعة التي تسقط ماذا حجته وتشل حجته أو تشل ماذا عقله فما كان مني سألت الرحمن فسأل وسقطت المناظرة من أول كلمة فلما طبعا بعد ذلك جلست مع الناس وجاءوا لي ببعض الكتب ثم البرهان بيقول وفعل برانو كلمة يقول إن يد الله فوق ايديهم واليد التي امتدت بالبيع هي يد محمد فلتكن ال... يد الله هنا هو أن فليكن الله هو محمد هذا كلام قاله في كتاب تبرئة الزمة في نصح الأمة واضح فمصدر قوته مصدر ضعفه والله يوفقكم إن شاء الله طيب يعني مسألة اسبوعا واسبوعا هيكون يوم الثلاثاء لكن يوم الخميس هيكون صعب إن شاء الله ليس للحجام من يحدد أجرته كسب الحجام خبيث لكن إن أخذ شيء من غير اشترات ولا اتفاق ولا كذا من باب مني ما جاءك من غير مسألة ولا استشراف نفس فخذه وإن تورى عنه فذلك أفضل عندي لوجه عندي لوحه جاءتنا هديه بها آية قل اعوذ برب الناس هل لي ان اعلقها يعني الذي يظهر ان إن هذا من باب ماذا الزينه فلا أحب فلا أحب راى صاحبي في منام انه يصلي وراء امام ولكن قرأ الفاتحه خاف فذهبوا اليه ودفعوه بيدهم واقفه لعل هذا الرجل تكون له في الناس وصدع بالحق وقراءة الفاتحة خطأ ممكن يكون هذا الإمام على منهج إيه مصح لإن الفاتحة فيها آية المنهج صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لي ولا الضالين والله المستعان مرأ أنه يخرج من جسده دبابيس لعله محسود واضح لعله محسود وأن الحسد إيه؟ يخرج يخرج من جسدي حسبكم هذا القدر بارك الله فيكم غدا الجمعة وفي شغلة بل أنا أصلا ورائي شغلة الآن أريد أن أذهب إليها فإن شاء الله تعالى نلتقي على خير غدا على منبر مسجد التوحيد في دار السلام ولعل خطبة تقوم في سورة قاف هذه السنة التي والأسف الشديد سألت نفسي في الأيام الماضية أين أنا منها فالخطبة العال تكون في سورة قاف والدرس بعد العصر غدا بمسجد الدعوه ان شاء الله تعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه